بقى ولفور لا لا بس بدنا عك الدوار يغمر قلبي بحب كبير ويعمل لي كوخ صغير يغمر قلبي بحب كبير ويعمل لي كوخ صغير قد عمري انا وياك لحنا ومالي قالوا الزاعد بقصوري ومالي وبخزنات الداب طابح ومالي ولما طل محبوب ومالي عشقت الفقر كرمالي العبا Albatra, albatra, ya ini شلت روحي نام نوم حلو ومنني ولو كان فرشنا بلعنا لو كان مرتن بلطنا قلبنا طلبات يا عيني على طلبات بنستنى عيني شلت من غير وداوي قدني ختمتيتوني وتاشني بوطن قلبنا طلبات و يا عيني يا Jahli, gay. Jem tak ya, buat sere. Ush, ngerti ni, jem dan zaituni, udah sini,